وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية فتَ للمُومِنِ نَ وَيَهدِيَكُمْ صِةَم